Estak fitz asak essions a shirt porreste ماذا اقول الا من ماذا اقول ما هي تستخرج كده كنت بس كنت قول ماذا تقول اللهم ما لا